مع تحيات مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالأحساء بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء الأحساء الهفوف شارع الرياض هاتف وفاكس 035860752 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته